كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. اتجه التخطيط النبوي للتركيز على يسرب. وهناك عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة. من هذه العوامل. ما طبع عليه الأنصار من الرقة واللين وعدب المغالاة في الكبرياء وجحود الحق وذلك يرجع إلى خصائص أصولهم اليمنية الأوس والخزرج أصولهم من اليمن استوطن يسرب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في أهل اليمن أتاكم أهل اليمن أرقوا أفئدة وألينوا قلوبا الحديث رواه البخاري بخلاف كبرياء عن جهيد قريش زعيمة العرب وسدنت البيت الحرام أما أهل المدينة من الأوس والخزرج فقد نزح أجدادهم من اليمن في الزمن القديم وقد مدحهم الله تعالى بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان وكان بين الأوس والخزرج تشاجر وتطاحن وقامت بينهما حروب لماذا وأمهم واحدة يقال عنهم أبناء بني قيلة إذا كانت أصولهم واحدة لما تطاحن ولما تشاحن ولما الحروب بفعل اليهود اليهود اللي جوروهم هم اللي زرعوا العذاب بينهم ومما ساعد على انتشار الإسلام في المدينة فعل اليهود ماذا فعلوا كانوا بيهددهم الأوس والخزرج بأنه سيبعث نبي أخر الزمان وسوف نؤمن به وسوف نقتلكم معه قتل عدو إيران طبعا اليهود كانوا بيهددوا بالكلام ده على أمل إن يكون النبي من بني إسرائيل، فظنوا أن النبوة حكر على بني إسرائيل، لأن قبل منهم قبل من النبي محمد عيسى من بني إسرائيل، يحيى من بني إسرائيل، زكريا من بني إسرائيل، أيوب من بني إسرائيل، داود وسليمان من بني إسرائيل، وموسى وكلهم أبناء يعقوب. فقالوا بس هو النبوة احنا بيت النبوة من زمان من قرون ما طلعتش مننا طلعت منهم النبات لما لم يصبحوا اهلا لهذا الشرف العظيم لماذا القرآن ذكر لماذا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوا تحولت النبوة والملك من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل لما لم يصبحوا أهلاً لهذا الشرف العظيم فمجاورة الأوسو والخزرج لليهود نفعهم لأنهم سمعوا كلمة نبي ورسالة نبي ورسالة فترصخ في أزهانهم نبي ورسالة فأصبح هم كمان منتظرين النبي والرسالة فلما جه الرسول عليه الصلاة والسلام الأوس والخجرج آمنوا بيه واليهود هم يعني اللي كان بيهدد ما أمنش واللي كان بيتهدد هو اللي آمن سبحان غير الأحوال من العوامل التي ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة بعث مصعب ابن عمير سفيراً إلى المدينة يعلم الناس القرآن الكريم بيقال بأن المدينة فتحت بالقرآن المدينة فتحت بإيه؟ بالقرآن ومبادئ ومبادئ الإسلام واستطاع مصعب رضي الله عنه أن يحقق انتصارات كبيرة للإسلام واستطاع أن يفعل في عام ما لم يفعله رسل كرام في عشرات الأعوام وما ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم صدق الداعية وإخلاصه أولا بتوفيق الله ثم بصدق الداعية وإخلاصه كان بيعمل ايه مصعب كان يجي له الراجل من الأوسم والخزرج يقول له ايه اللي جابك عندنا انت جاي تغير دين ولا جاي تعمل ايه بالزبط سيدنا مصعب بكل الحلم يقول له اجلس واسمع ان عجبك الكلام اكمل ما عجبكش هسك فيقوم الراجل قاعد من الإحراج. ما وانت ممكن تحرك باللطف والزوء آه مش بالغشمية يعني فالراجل يععد يسمع فما يقوم إلا مسلما لأن القرآن من سماته أنه له تأثير على النفوس ده الراجل اللي ما أمنش بيه بالقرآن في مكة قال له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغضف وإنه لا يعلم ولا يعلم عليه وما هو من قول البشر ومع ذلك قال له يا أبا الوليد يعني القرآن له, سحر له, مش سحر بقى له تأثير على النفوس ليه لأن هو من تنزيل الخالق الذي خلق الفطرة الذي القرآن هو اللي خلق فطرة الإنسان فنسل القرآن لسد جوعة الإنسان وفترة الإنسان لذلك بعض العلماء المعاصرين قالوا من ضمن إعجازات القرآن طبعا إعجاز القرآن أيام الرسول له وجه واحد بس الإعجاز في البيان وأن يأتوا بمثله ده الإعجاز الوحيد اللي كان في عهد الرسول قل فأتوا بصورة المثل وانتوا أهل البلاغة وانتوا أهل فصح في وجوه اعجاز استجدت في العصر الحديث وقبل العصر الحديث قال لك ايه قال لك الاعجاز العلمي وكان قديما برضو الاعجاز الغيبي ان اخبر القرآن اخبر عن الامم السابقة واخبر بما يحدث في نفوس المنافقين واخبر بما سيحدث في الزمان المستقبل فهناك اعجاز لغوي وفصحة وبيان وفي إعجاز غيبي وفي إعجاز علمي بيدخل فيه الإعجاز الطبي والإعجاز التأثيري إنه بيأثر على النفوس فكان الراجل يقعد من الأنصار من الأوس والخزرج يسمع القرآن فيقوم مسلما فغالب بيوت الأنصار دخلها الإسلام قبل أن يأتيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيعت العقبة الثانية وكانت بيعة على الطاعة والنصرة والحرب وسبقها بيعتين قبل كده في سنتين ماضيتين كأن الزمن جزء من العلاج النبي أبو المرة ستة يسلموا مش مطلوب منهم غرقت السنة اللي بعد منها اتناشر يسلموا ويبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا وبعد كده يبقوا حجوا سبعين بالسنة الثالثة اللي بعديها يبقوا حجوا سبعين يا ستة واتناشر وحجوا سبعين ما بين كل واحدة والتانية سنة آه قال لك أصل الزمن جزء من العلاج احنا مش مستعجلين ليس هناك استعجال باعة العقبة الثانية كانت باعة على الطاعة والنصرة والحرب يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يروح لهم يدفع عنه ما يدفعون به عن أنفسهم وأزواجهم وزرريهم كانت هذه البيعة العظمة الحلقة الأولى في سلسلة الفتحات الإسلامية ومن الدرس والفوائد التخطيط العظيم حيث تمت هذه البيعة في ظروف غاية في الصعوبة وكانت تمثل تحديا خطيرا وجريئا لقوى الشرك تحدت موعد اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد سوس الليل انت عارفين يعني ايه بعد تلك الليل معناها انه قد نامت العيون وهدأت الحركة وخرجوا إلى موعد ومكان لاجتماع متسللين مستخفين رجلا رجلا أو رجلين رجلين ولم يعلم بهذا الموعد سوى العباس الذي جاء ليتوسق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي وابي بكر ومتابعة الإخفاء والسرية وحين كشف الشيطان أمر البيعة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى رحالهم ولا يحدسوا شيئا وعندما جاءت قريش تستبر الخبر موهى المسلمون عليهم بالسكوت أو المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضوع بقي الكلام في مواضيع تانية بيصرف الأزهان أو يسكت خالص ويقولون في إيه وإيه اللي حصل وهو كان في الاجتماع ثالثا الالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم صلى الله عليه وسلم وأوامره وإن أي اقتراح مهما كان مصدره يتعارض مع ذلك يعتبر مرفوضا وذلك أن البراء بن معرور قائد الأنصار قال إني قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني بظهر وأن أصلي إليها فقالوا له والله ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى إلا بيت المقدس وما نريد أن نخالف البراء بن معرور كان شايف يعني قبل تحول القبلة وقبل ما النبي هاجر وقبل ما يروح المدينة لأن النبي يصلى إلى بيت المقدس 16 شهر وهو في المدينة البراء بن معرور كان يرى أنه يصلي إلى الكعبة في حين النبي كان لسه بيصلي فين إلى بيت المقدس وما كان له أن يخالف رسول الله صلح صلح. رابعاً يؤخذ من اختيار النقباء دروس مهمة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين النقباء إنما ترك طريق اختيارهم إلى الذين بايعوا والأولى أن يختار الإنسان من يكفله ومن يتحدث بلسانه النبي عليه الصلاة والسلام لما إجا يتحدث إلى قوم سبعين واحد يقولوا مختاروا لي منكم بضعة نفر يمثلوكم يمثلوكم ويكون الحديث معه وبعدين لما يتحدث لهم هم يبلغوكم اسمهم إيه النقباء نقيب يعني ممثل عن وهو لحد النهاردة النقيب بنفس إيه المتحدث عن العمال نقيب العمال المتحدث عن المهندسين اسمه نقيب المهندسين المتحدث عن التجاريين اسمه نقيب هو برضو كان أيام النبي كان كل قبيلة وكل مجموعة لهم نقيب يتحدث عنهم ويسمع من الرسول ويبلغ الهجرة الى المدينة طيب روعية في النقباء التمثيل النسبي في الاختيار فالذين حضروا من الخزرج أكثر من الذين حضروا من الأوس ثلاثة أضعاف ولذلك كانوا النقباء ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج يعني التمثيل يكافئ العدد كانوا تلتين وتلت النقباء برضو تلتين وتلت آه من اللي اختار النقباء مش النبي مش النبي محمد خدتي هالك من يمثلونهم هم اللي اختاروهم آه الهجرة الى المدينة التمهيد والاعداد أولاً اعداد المهاجرين بالتربيه الإيمانية تناول القرآن المكي التنويه بالهجرة وكانت الهجرة للحبشة تدريبا عمليا على ترك الاهل والاوطان أما الإعداد في يسرب كان بانتقال مصعب إلى المدينة لتهيئة يسرب طلائع المهاجرين ازداد إيزاء المسلمين بعد البيعة الإيزاء زاد عليهم يعني فأزن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة وكان أول من قدم المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد ثم قدم بعده عامر بن ربيعة ومعهم رأته ليلى بنت أبي خيسمة وهي أول زعينة قدمت المدينة يعني أول امرأة قدمت المدينة ليلى بنت أبي خيسمة ثم قدم الصحابة أرسالا وكان سالم مولى أبي حزيفة يأم يا المهاجرين بقباء قبل أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت لقريش أسليب متعددة في محاربة المهاجرين ومنعهم من الهجرة وهم عارفين خطورة الهجرة بتاع قريش مهاجرين يعني رايحين يستقوم بأناس وهيجوا حربونا لا هنمنعهم من الأول أنهم يهاجروا ويستقوم لكنهم ما استطاعوا أن يمنعوا الهجرة أن تتم فتمت من الأساليب التفريق بين الرجل وزوجه ووالده فأم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية فرق بين زوجها وابنها وخول عيد ابنها ولما قيل لها الحق بزوجك إن شئتي بعد حوالي سنة بعد حوالي سنة يعني خدت خدتهم الشفقة على امرأة هاجر زوجها وتخلع زراع ابنها بعد سنة قالوا لها طب روحي بقى بعد سنة قالوا لها اذهبي ومعها ابنها حتى اذا كانت بمكان التنعيم لقيت عثمان ابن طلحة ابن ابي طلحة فقال لها إلى أين يا بنت أبو مية قالت أريد زوجي بالمدينة قال والله ما لك من مطرك اللي زيك لا يترك يسافر لوحده في صحراء مقطوعة والخطر فيها كبير ومرأة ومعها طفل صغير مين يحمي مين بقى الاثنين اتنين عاوزين حماية والرجل اللي قال لهم كده عصمان بن أبي طنح ده مشرك ليس على دين الإسلام، لكن دي مروءة إيه؟ مروءة العرب، مروءة. اللو والله أنت مش اللي زيك لا يطرق، ويسافر معاها ويوصلها لحد المدينة ويرجع تاني. اللي زي ده أليس أهل للإسلام أسلم أسلم بعد ذلك. والله ما لك من مطرق، فأخذ بخطام البعير. وانطلق معها يهوي بها تقول فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه يا أوصلها إلى المدينة ثم انصرف رجعا إلى مك هذا الرجل أسلم قبل فتح مك وذلك شاهد على صدق نفاسة المعدن وكمال فقبت فقد أبت عليه مرؤته وخلق العرب الأصيل أن يدع مرأة شريفة تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة وإن كانت على غير دينه وكان في العرب صفات أهلتهم لأن يحملوا هذه الرسالة ويغزو بها العالم الشجاعة والمروءة ونصرة المظلوم وكان هناك أسلوب الحبس. لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة، وكانت تقوم بحبس من تقبض عليه وهو يحاول الهجرة، وتحبسه داخل أحد البيوت مع وضع يديه ورجليه في القيد. وأحيانا يكون الحبس في بيت ليس له سقف زيادة في التعذيب بحر الشمس كما فعل مع عياش وهشام ابن العاص وكان هناك أسلوب التجريد من المال إن صهيبا حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له أهل مكة أتيتنا صعلوقا حقيرا فكسر مالك عندنا فكسر مالك عندنا وبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك وبمالك فوالله لا يكون ذلك أبدا فقال أرأيتم إن تركت مالي تخلون أنتم سبيلي قالوا نعم فجعل لهم ماله أجمع قال لهم مالي في الحتة الفنانية روحهم هناك فبلغ ذلك رسول الله صلى الله وسلم فقال ربيح صهيب ربيح صهيب إذا كان الأنصار قد قال الله فيهم ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فإن المهاجرين كانوا هم القدوة للأنصار بالبزل والعطاء فلم يكونوا أصلاً فقراء بل كانوا يملكون المال ويملكون الضر وتركوا ذلك كله ابتغاء مرضات الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضاه وهم في مكة ما كانوا فقراء. من معالم هذا المجتمع الجديد في المدينة زوابان العصبية فقد كان إمام المسلمين الذي يصل بهم سالم مولى أبي حزيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا ويصلي خلفه سادة العرب من قريش والأوس والخزرج وكان حامل اللواء للمهاجرين في معركة اليمامة سالم وكان شعاره بئس حامل القرآن يعني فررت فانا بئس حامل القرآن فقطعت يمينه فاخذ اللواء بيساره فقطعت يساره فاعتنقه إلى أن صرع واستشهد الفرق بين هجرة الحبشة وهجرة المدينة أن هجرة الحبشة كانت تحمل طابع اللجوء السياسي والجالية الأجنبية صحيح أن المسلمين ملكوا حرية العبادة هناك في الحبشة لكنهم كانوا معزولين عن المجتمع النصراني وفي المدينة ملكوا الشارع السياسي والاجتماعي وكل شيء أصبحهم أصحاب البلد يعني وقرروا أن تكون بلدهم عاصمة المسلمين الأولى في الأرض وهم على استعداد أن يواجهوا كل عدو خارجي يمكن أن ينال من هذه السيادة وفشلت خطة المشركين في اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن منيت قريش بالفشل في منع الصحابة من الهجرة إلى المدينة على الرغم من الأسليب الشنيعة فقد أدركت قريش خطورة الموقف وخافوا على مصالحهم الاقتصادية وكينهم الاجتماعي القائم بين قبائل العرب، لذلك اجتمعت قريش في دار الندوة للتشاور في أمر القضاء في أمر القضاء على قائد الدعوة عليه الصلاة والسلام وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لقد اعتمروا بهذا كله الحبس أو القتل أو الإخراق ثم اختاروا في النهاية قتله على أن يتولى ذلك فتية من قبائل العرب فاتفرق دمه بين القبائل كيف كان الترتيب للهجرة في الحقيقة أن هذه الهجرة كان فيها أعلى نزم التوكل على الله وهذا يظهر فيه يا أبا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما قمة التوكل وفي نفس الوقت قمة الأغذ بالأسباب قمة الأغذ بالأسباب في التخطيط والتكتيك والتمويه كل ده كل ده كان كل ده كان كيف كان الترتيب أتى أبا بكر في ساعة كان لا يأتي فيها لدرجة أبا بكر قال إيه اللي جاب النبي دلوقتي ده مش الساعة دي اللي كان بيزورنا فيها يبقى الأمر فيه في حاجة في حاجة مش, حاجة مش معتادة يعني أتا أبو بكر في ساعة كان لا يأتيه في تلك الساعة. ولما دخل بيت أبو بكر خرج من النفزا الخلفية. كان كل بيت له بيت رئيسي وباب صغير من خلف البيت. اللي عاوز يخرج من خلف البيت يخرج من الباب الصغير اللي ورا. فخرج من النفزا الخلفية له لأن ممكن يكون قدام البيت مرصود من اللي رزده. قريش الفلول بتاع قريش أسماء أعدت لهم صفرة في جراب وقطعت من نطاقها فربطت به على فم الجراب فسميت ذات النطاقين عبد الله بن أبي بكر يبيت عندهما في غا عند بجوار غار ساور فيدلجو من عندهما بالسحر قبل الفجر فيصبح في قريش كأنه بايت معه فيأتيهم بالأخبار بايت معهم وقبل الفجر يكون في مكة يتسمع الأخبار ثم يأتيهم بالأخبار خامس ويرعى عليهما حين تذهب ساعة من العشاء عامر ابن فهيرا عامر ابن فهيرا كان يرعى الغنم لسياد نوباق فكان ياخد الغنم ويمشي بها لحد فين لحد الغار هدفين هدف أن يمحو آثار الأقدام بأقدام الغنم زائد أنه كان بياخد من الغنم اللبن ويودفن في الغار النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وخريتا يعني ماهرا فأخذ بهم طريق الساحل ساحر البحر الايه؟ الأحمر اللي كان زمان اسمه بحر القلزو فبدل ما ياخد منهم الطريق اللي هو بيودي من مكة للمدينة مباشر خد الغير مباشر اللي هو بجوار الايه ساحل البحر لحد دلوقتي في طريقين من من مكه للمدينه طريق الساحل ده وطريق والطريق الرئيسي بس طريق الساحل ده وعر وعر صعب لانه طريق مش معهود ولا مطروق ويحتاج خبير في الايه في الصحرة اللي هو عبد الله بن الأريق وإن كان مشركا يا أبا بكر ما بالك بسنين الله سالسهما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبا بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا وبعد سلاس ليال من الغار خلي بالك ان الغار جهة هو الهجرة جهة الشمال مكة والشام جهة الشمال اخذ هم طريق الجنوب جهة اليمن غار ثور يمت الجنوب مش جهة الشمال لان اللي هيطلبه لحياته فهو يروح للحيات تاني طب هو هيتانته مطلوب ليلة وثلاثة وبعد كده هيئاسهم بقى مش لقيينه يكون هو خرج من الغار بعد ثلاث ليلة بعد ما خلاص زه أم مش لقيه كل ديت الترتيبات وأخذ بالأسباب فليس معنى التوكل هو إهمال الأسباب ومن أهمل الأسباب فلا يلومن إلا نفسه لأن العمل بالأسباب مطلوب الشرع والتوكل على الله مطلوب الإيمان مطلوب الشرع أنك تأخذ بالأسباب ومطلوب الإيمان أنك تتوكل على الله هتعرف. ده درس من الهجرة وكان زيه درس مين؟ هاجر أم إسمعين الله أمرك بهذا أنك تسيبنا في المكان ده؟ قال نعم قالت إذن لا يضيعنا هي نفس الموقف إذا لا يضيع، ومع ذلك لما فقدت الماء سعت ما بين الصفة والمره سبع أشواط، وبعدين ما كانش لا رخام ولا تكييف ولا هواء ولا شيء من ذلك آه تقول ده إحنا تعبنا في المسعة ده ده تحت منك بلاط بارد وتكيف وهوا حلو وهي كانت في الصحراء تحت منها دبش تحت رجلها دبش وبعد سلاس ليالي خرجوا من الغار وقد هدأ الطلب ويأس المشركون من الوصول إليهما وفي الطريق إلى المدينة مر النبي صلى الله عليه وسلم بأم معبد أم معبد سألوها لحما وتمرًا ليشتروه منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك هم كان يأخذوا يعني شحاته لا أبو بكر كان واخد التحوشة معه كان معه حوالي أربعة تلاف دينار ذهب مجهزهم لمثل هذه الرحلة يعني ده لما قال للنبي أنا معايا عدد اثنين فرس او ابل ابل عشان الهجرة قال له بالتمن النبي عليه الصلاة والسلام بالتمن وصار السمن في زمته لابي بكر رضي الله عنه نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة خلفها الجهد عن الغنم الشاة دي ما رعتش مع الغنم ليه هزيلة ضعيفة مش قادرة تمشي معنا كذا فش لبن فدعا بها رسول الله صلى الله فمسح بيده ذراعها وسم الله ودعا لها في شاتها فدرت لبن فشربوا وترك عندها إناء مليء باللبن بعدما شربوا كلهم شرب فلما جاء زوجها أبو معبد ورأى اللبن عاجبا وقال من أين لك هذا يا أم معبد من أين لك هذا اللبن قالت إنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا وكذا وكذا قال صفيه لي يا أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه نحلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كساسة أكحى الأزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم عليه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فصل لا هزر ولا نزر كأن منطقه خرزات نظمنا يتحضرنا ربعة لا بأس من طول ولا تختحمه العين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظروا السلاسة منظرا وأحسنهم قدرا محفوظ محشود لا عابس ولا مفند اتخرجت من أي جمعة درست فين أمو معبد البلاغة ده بلاغة بالفطرة بلاغة بالإيه بالفطرة قال أبو معبد هذا والله صاحب قريش اللي هم قريش بتبحث عنه سراق ابن مالك يلاحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنت قريش بأنه من يأتي بمحمد عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا فله مئة ناقة وطمع سراقة ابن مالك ابن قعشم في نيل الجائزة قال فبينما أنا جالس في مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيته آنفاً أسودة بالساحل حاجة سوات كده يامة الساحل الناس ماشيين كده يامة هناك أراها محمد وأصحابه قال صراقه فعرفت أنهم هم فقال له إيه حب إيه يتوه الموضوع عشان هو يصفر بالموضوع ويتوه الراجل يقول له دول هؤلاء ليس هم إنهم فلان وفلان انطلقوا بأعيننا أنا عارف من اللي ماشي هناك ده وجلس شوية كده لحد ما الناس نسيت الموضوع وخرج يجري عشان خطر يجيب الفرس ويلحق يجيب الايه آه. إنهم فلان وفلان انطلقوا بأعيننا ثم لابستوا في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء الرابية أو من وراء الأكمة فراكبتها حتى دونوت منهم فعسرت بفرسي فخررت عنها قدم الفرس ساخت في الرمل وقام زجر الفرس عشان أركبها تاني فركبت فرسي بعد أن استقسمت بالأزلام أضرهم أم لا فلما قربت ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فناديتهم بالأمان ناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يريد الناس بهم وعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يأخذوا منه شيئا وقال له اخفي عنا اخفي عنا فكان في بداية فكان في بدايه امره مطالبا ثم انقلب مدافعا يقول لمن لقيه كفيتم من هذا الوجه ارجع انت هو كفيتم من هذا ما فيش حد هنا كفيتم من هذا الوجه ومما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقه كيف بك إذا لبست سواري كسرى فلما أتى عمر أو فلما أتي عمر بالخطف في خلفته بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقه ابن مالك فألبسه إياها تحقيقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مطارد ومطلوب حي أو ميت وهو في باله أنه أن الفرج سيأتي والطلب سيهدأ وأنه أمره هيبقى على المدينة وبعدين تنضم للمدينة مكة وبعدين الجزيرة العربية كلها تبقى تحت أمره وبعد كده يفتح فارس الروم كل دباله وهو مطارد ومطلوب حي أو ميت إنه وعد الله وتصديق وعد الله من النبي محمد عليه والسلام سيدنا عمر البس صراقة سواري كسرى وقال له ارفع يديك فقال الله اكبر الحمد لله الذي سلابهما كسرى ابن هرمز الذي كان يقول انا رب الناس والبسهما صراق ابن مالك ابن جعشم اعرابي من بني مدلج ورفع بها عمر صوته ثم أركب سراقة فرسا وطيف به بالمدينة والناس حوله يقولون ما قال عمر بن الخطاب فوائد ودروس وعبر منها أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وممتد وهو سنة إلهية نافزة ولكن هذا الصراع معلوم العقبة كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز اثنين من الدروس مكر خصوم الدعوة بالداعية أمر مستمر متكرر اما بالحبس او القتل او النفي او باغراء النفوس الضعيفة للقضاء على الدعوة ولذلك رصدوا مئة مئة ناقة وعاد سراقة ليس بالمئة ناقة عاد برزق الايمان عاد برزق الايمان ثلاثة من الدروس دقة التخطيط ودقة الأخذ بالأسباب من البداية إلى النهاية وهو جزء من السنة النبوية وجزء أيضا من التكليف القرآني قال تعالى يا أيها الذين أمنوا خوزوا حزركم وقال ثم أتبع سببا والجمع بين الأسباب والتوكل أمر في الشريعة رابعا الإيمان بالمعجزات الحسية ومن ذلك ما جرى مع أم معبد وما جرى مع سراقة ووعده إياه بأن يلبس سواري كسرة خامسا يجزل استعانة بالكافر المأمون فبعض المشركين عندهم أمانة ومروقة كعبد الله بن القريقة وعثمان بن طلحة والمطعم بن عدي وابن الدغنة ابن الدغنة ده اللي منع ابو بكر يهاجر قال له اللي زيك ابو بكر ميهاجرش يعني يبقى عار علينا لو انت هاجرت لا ارجع انت في جواري اعمل اللي انت حاوزه بس في بيتك فرجع كان مهاجر سنة بكر ابن الدقن رجعه والمطعم ابن عدي النبي لما رجع من الطائف ما دخلش مكة إلا في جوار المطعم وبنيه لما حملوا حملوا السيوف لحمايته وكانوا بجوار الكعبة يعني وأعلنوا جواره للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي في غزوة بدر قال ايه لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الاسرة وسمهم نتنا لا تركتهم له وكان للمرأة دور في الهجرة فقد حفظت لنا القصة عائشة وبلغتها للأمة وأسماء ذات النطاقين التي ساهمت في التموين بالماء والغذاء وأم سلمة المهاجرة الصبورة صبرت سنة بعيدا عن زوجها السبعة أمانات المشركين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة عجيبة تناقض يكذبوه ويستأمنوه يقولوا أنت كذب في الرسالة والحاجات بتاعتهم عيننا عنده ليه أصل هو أمين هو أمين وحاجتهم عنده وفي الرسالة لا, لا لا لا أمانات المشركين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع محاربتهم له وتصميمهم على قتله دليل باهر على تناقضهم العجيب يكذبونه ويأتمنونه وهذا يدل على أن كفرهم كان بسبب التكبر على الحق الذي جاء به وخوفا على الزعامة قال تعالى قد نعلم إن إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون من دروس الهجرة الراحلة بالسمن لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب الراحلة حتى أخذها بسمنها من أبي بكر رضي الله عنه واستقر السمن دينا في زمته وهذا درس بأن حملت الدعوة ما ينبغي أن يكون عال على أحد في وقت من الأوقات الراحلة بالسمن لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب الراحلة حتى أخذها بسمنها من أبي بكر واستقر السمن دينا في زمته وهذا درس بأن حملة الدعوة ما ينبغي أن يكون عالة على أحد في وقت من الأوقات من الدروس الداعية يعف عن أموال الناس لما عفا النبي صلى الله عليه وسلم عن سراقه صراق عرض عليهم المساعد فقال وهذه كنانتي فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا فخذ حاجتك منها فقالوا له لا حاجة لنا فيه صراق قال لهم أنتم ماشيين كده في غنم قدام كده لو أنتم محتاجين حاجة خدوه أقول لك جزاك الله خير مش محتاج من منك حاجة الجندي الرفيعة الجندي الرفيعة ياكم بس ما يكونش العدد النازم هوا عشان خطر الماتش <تصفيق> أكيد الله مستعير الله مستعير ويظهر الحس الأمني الرفيع للصديق رضي الله عنه حين أجاب السائل من هذا الرجل الذي بين يديك سيدنا بكر هو في الهجرة تسأل من هذا الرجل فقال لهم هذا هادي يهدين السبيل الرجل يفهم ان هو يعني بيعرف الطريق وهو يقصد الطريق الى الدار الاخرة وليس الطريق بتعدني هذا هاد يهديني السبيل وهذا يدل على استخدام المعارض في وقت لا يجوز فيه التصريح في وقت لا يجوز فيه التصريح وفي موقف علي رضي الله عنه حين فدى النبي صلى الله عليه وسلم بحياته ليلة الهجرة لما بات في فراشه 11 فن قيادة النفوس كان صلى الله عليه وسلم من صفاته القيادية الرشيدة أن يصهر لينام ويتعب ليستريح ويجوع ليشبعوا يفرحوا لفرحهم ويحزنوا لحزنهم فهو لم يهاجر إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه من آخر الناس هجر كان النبو محمد وابو بكر صلى الله عليه وسلم فهو لم يهاجر إلا بعد أن هاجر معظم أصحابه، ولم يبقى إلا المستضعفين ومن كانت لهم مهامات خاصة بالهجرة. يعني أبقى عليا بعد هجرته عشان يرد الودائع لأصحابها. واحد يقول له ما جازهم ليه وخد الودائع. ما خدهاش لغنيمة هو لم يفرض حرب أصلا عشان يبقى في غنيمة زاد أنه مؤتمن والمؤتمن لا يسعه إلا أن يكون إيه؟ أمين وهو الأمين عليه الصلاة والسلام حتى على أموال المشركين بينما المشركين منعوا صحيب أنه هاجر لحد ما خدهم ماله أدّي الأمانة إلى من ائتملك ولا, ولا تخن من خانك المال ما يتخدش من المشركين بطريق الخيانة لكن بطريق الحرب والغنيمة ديت لها مجال تاني خالص ده بعد ما استقروا بالمدينة وأصبح لهم جيش ومعسكر وامور و... تانية خالص لكن عند أداء الأمانة لا يسعه إلا أن يكون حتى مع المشركين اللي خدوا مال الصحابة صلى الله عليه وسلم ومن كانت لهم مهامات خاصة كعلي رضي الله عنه الدعوة أثناء الهجرة مهما كانت الظروف قاسية والأحوال مضطربة والأمن مفقود ينتهز النبي صلى الله عليه وسلم كل فرصة مناسبة لتبليغ دعوة الله تعالى لتبليغ دعوة الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته لقي رجلا في طريقه يقال له بريدة ابن الحصيب الأسلامي في ركب من قومه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا انت عارفين سورة يوسف مكية ولا مدنية مكية يعني النبي تلاها في مكة وخد منها دروس مستفادة ان سيدنا يوسف حتى هو في السجن دع دع دع الفتيين وفسر لهم الرؤية وعرض عليهم قضية التوحيد وقضية الدين فهو المسلم ما ينساش انه هو داعية في اي موطن وفي اي ظرف من الظروف سواء كان في موقف عسرة أو في موقف تيسير أهمية العقيدة والدين في التأليف بين الأوس والخزرج وإزالة آثار المعارك وإغلاق ملف الثارات والتآخي بين الأنصار والمهاجرين بما صار مضرب الأمثال ومن هنا ندرك السر في سعي الأعداء الدائب إلى إضعاف هذه العقيدة وتزكيتهم للمعارات العصبية والقومية وتقدمها كبديل للعقيدة الصحيحة التي وحدت بين أصناف الناس كالأوس والخزرج والمهجرين والأنصار مقارنة بين الهجرة والإسراء الإسراء كان على البراق وفي لحظة وفي لحظه بقى في بيت المقدس البعض يقول طب ما الهجرة كان النبي محتاج فيها البراق وليه التعب وليه المطاردة والمشي في الصحراء وطريق غير مسلوك وهاديا خريتا طيب ليه قال لك لأن رحلة الهجرة كانت رحلة جهاد ليست خاصة بالرسول بل هو اسوى لأصحابه في هذه الهجرة فلازم يعاني مثل ما عانوا من المشقة فهو اسوة لهم لكن الاسراء كانت رحلة تكريم خاصة به ما الاسراء ما كانش للصحابة كلها ما كانش في اسراء الاسراء كان رحلة تكريم للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الهجرة كانت رحلة جهاد كان فيها اسوة لأصحاب كانت الهجرة على النحو الذي كانت عليه. وصارت على الوضع الذي يسلكه كل مهاجر حتى توجد القدوة وتتحقق الأسوة ولذلك لم يرسل الله عز وجل له البراق ليهاجر عليه كما حدث في ليلة الإسراء مع أنه عليه الصلاة والسلام في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أي منه إلى أي وقت آخر. لأن القوم يتربصون به والحكمة في ذلك والله أعلم أن الهجرة كانت مرحلة طبيعية من مراحل تطور الدعوة ولم تكن خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان غيره من المؤمنين مكلفين بها أما رحلة الإسراء والمعراج فكانت رحلة تشريف وإكرام البعض برضو بيصير تساؤل ليه سيدنا عمر هاجر علانية وقال من أراد أن تسكله أمه وترمل زوجته ويهتم أولاده يجي ورايه اللي مستغنى عن نفسه يجي ورايه بينما هاجر النبي سرا طب ليه عمر علانية والنبي سرا نقول أصل عمر ما كانش أسوى للأمة والنبي كان أسوى للأمة وفيهم الأقوياء وفيهم الضعفاء وفيهم وفيهم وفيهم وفيه صح فكان أسوى للغير بينما عمر ما كانش أسوى لسائر الأمة الذي يختد به الرسول عليه الصلاة والسلام وكان رأفة ورحمة بهم أن يكون الأمر هكذا الفائدة رقم 15 وضوح سنة التدرج حيث نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى إحنا قلنا قبل في أول سنة ستة وفي ثاني سنة اتناشر وبعده وفي ثالث سنة حوالي ثلاثة سبعين لم يفعل سوى ترغبهم في الإسلام عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى لم يفعل سوى ترغبهم في الإسلام وتلاوة القرآن فلما جاءوا في العام التالي بايعهم على العبادات والأخلاق والفضائل فلما جاءوا في العام التالي كانت بيعة العقبة الثانية على الجهاد والنصرة والإواء وجدير بالملاحظة أن بيعة الحرب والنصرة لم تتم إلا بعد عامين كاملين أي بعد تأهيل وإعداد استمر لمدة سنتين الفايدة رقم ست ستاشر الهجرة النبوية نقطة تحول في تاريخ الحياة البشرية. الهجرة النبوية كانت نقطة تحول في تاريخ الحياة والبشرية فقد غيرت الحياة ومن ومناهجها التي كانت تحياها غيرت من على وجه الأرض العقائد والأعراف والنظم والعادات والأخلاق والسلوكيات للفرد والجماعة، بما لم يحدث مثله في تاريخ البشرية من زنوج عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينتشر التوحيد في الأرض مثلما انتشر في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وفي خمسة وعشرين سنة دانت غالبية الأرض دانت بالإسلام من الصين شرقا إلى بلاد الأندلس في الغرب في آخر خلاف سيدنا عثمان لدرجة ان ابن كسير قال إن وعد الله تحقق بعد خمسة وعشرين سنة في آخر عهد سيدنا عثمان إيه الوعد؟ اللي هو النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنة يعبدونني لا يشركون بي شيء هذا الوعد ابن كسير بولت حقق بعد 25 سنة من وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنتين أبو بكر وعشرة عمر وثلاثتاشر سنة عثمان يبقى مجموحهم قد ايه خمسة عشر سنة وبعد الخمسة عشر سنة بعد بعد أندانت الأرض في بغلبيتها بعد بدأت الفتن تحدث بمقتل سيدنا عثمان. وتواجه المسلمون بعضهم مع بعض في خلافة الإمام علي بن أبي طالب لأنه ما بلغ الأمر تمامه إلا وبدأ في, في النقصة هذه سنة الله تعالى في الأرض وتحقق ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوية لي منها بعز عزيز أو بذل زليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يزل به الكفر اكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم سبحان